وإلى الله ترجع أمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير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 وما لكم ألا توفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 بسهر له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينأدونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم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 أَنَتِنَ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصْرَبَ مِنْ مُصِيبَةٍ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 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فخور الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 الفضل بيد الفضل بيد الله, الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل